بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصي العدد واتقوا الله ربكم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 واللائي يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وان كنن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فان اضغن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعدبناها عذبا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد أَحْسَنَ الله له رزقاً، الله الذي خلق سبع سماءات ومن الأرض مثلهم، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا.